أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضات مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير لنبين مخلقة لكم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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا لكي لا يعلم من بعد علم شيء وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج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 ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نط م أنبيه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.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 من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهب إن كيده ما يغير؟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 آذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أراد.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 ومن يُرِد فيه بإلحادٍ بظلمٍ نُذِقه من عذابٍ أليم وإذ بوَّأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تُشرك بي شيئًا وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركَّع السجود وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأْتُوَكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ نَعْمِيْقٌ لِيَشْهَدُوا مَا نَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا سَمَاءَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِمَةِ الْأَنْعَامِ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 كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لا ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إِنَّ اللَّهَ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 فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معتلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها.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 أصحاب الجحيم وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القشة يطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الْرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَ أَنَّهُمْ مُدْخَلٌ يَرْضَوْنَ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَالكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَا يَعْنَصُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ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 الذين كفروا وبأس المصير يا أيها الناس ضرب مثلوه فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابه ولا وجه وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَأْنِقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ مَا قَدَرَ الله حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ